ونزعنا ما في صدورهن من غل تجري من, تحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا, وما كنا لنهددي لولا أن هدانا الله لقد جاءنا 118. رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون